لا يخلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيدنبها الأفقى الذي يؤتي لَهُ يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بفغى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا جاء ما ودعت ربك وما قل ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضالا فهداه ووجدك عائلا فأغناه فأما اليتيم فلا تقهر وأما الزائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما مع العسر يسر ا ان مع العسر يسر فاذا ترى تنصب والى ربك تراب